قال لن أرسله معكم حتى تأتون موثقًا من الله لتأتون مني به لتأتون مني به إلا أيحاق لكم فلما توه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني يا لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون